والعفو في حديث أبي بكر صلى الله العفو والعافية والمعافاة معناه محو الذنوب قال ابن منذور أما العافية عشان تبقوا فيهمتوا برضو معنى أسألك العفو والعافية أما العافية فهي أن يعافيه الله تعالى من سقم أو بلية يقال عافاه الله وأعفاه أي وهب له العافية من البلاية والعلل وأما المعافاة عشان حديث أبي بكر صلى الله العافو والعافية والمعافاة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 أخذوا بلكم المعاني كويس علشان هنفهم الفرق دلوقتي ما بين العف والمغفرة العفو هنا بيقول إيه ويمحو الزنب آيا يمحو أثره تماما وإلى محو الزنب وإلى الإعراض عن المؤاخذة ولا يؤاخذه به فهذا معنى جميل هذا كما ذكره الكفوي نبدأ في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 في شأن هذا الرجل المذنب يعني بهذا الاعتبار ويقول له اعف عنه وليعف اتركه لحال سبيله ولا تعاقبه وافتح معه صفحة جديدة وليصفحه فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يصفح عنا فالله سبحانه وتعالى أيضا ذكر ذلك في شأن النساء قال ذكرناها في اسم الله الغفور زمان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 بتقول له يعني عن مقدرة دي مزيد بيان يعني فقط انت بتوضح مش بتقول انه في نوعين من العف عفو عن مقدرة وعفوا عن غير مقدره. يعني الفاهيم المعنى هو انت اصلا مش هدد وتعمل حاجة له انا مش هعملك حاجة انا عفوت عنك واحد يعني اخذ له CAP وبعد كده بص لقى الرجل قدامه طول بعرض فقال له انا مش هعمل لك حاجة انا خلاص انا عفوت عنك وهو انت اصلا مش هدد تعمل حاجة فده ما يتسماش عفو ما يتسمش بهذا الاعتبار عفو. العفو لا يكون الا عن قدرة في العفو اسقاط العقاب العفو فيه اسقاط للوم والذم والعقاب وفي المغفرة ستر للذنب وصون من العذاب والخزي والفضيحة عرفتوا الفرق نجمله كده في كلمتين العفو معناه اول شيء اسقاط العقوبة واللوم والذم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 اللهم إنك عفو تحب العف فلا يؤاخذنا ولا يعجل لنا بالعقوبة قال الزجاج والله تعالى عفو عن الذنوب فهو تارك للعقوبة عليها وقال الخطابي العفو هو بناء المبالغة عفو على وزنه فعول ومعناه الصفح عن الذنوب وترك مجازات المسيء قال الحليمي العفو معناه الواضع عن عباده تبعات خطاياهم جميل يعني لا يؤاخذه بتبعاته ذنبه فذنبه هذا يقتضي أن يكون له كذا وكذا من العقوبة فتبعات الذنب فلا يؤاخذهم عليها بل يضع عنهم آثارها فلا يستوفيها منهم وذلك إذا تابوا واستغفروا أو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 وفيها اللهم صر عوراتي وآمن رعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وهذا الحديث معروف أوله اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أن يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم صر عوراتي اللهم آمن رعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي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 يقول لك وصح موقوفا عن ابن عمر أنه قال كذا كذا كذا كذا وجاء مرفوعا في رواية كذا وكذا ألو موقوف له وهو ذكره موقوفا ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام كما صنع هنا بيوصية, بيوصيه فهو بيكلمه ما أورد يعني شيئا هذا الدليل ما رفعه أنما قال له عندما تجي تنام تبقى تقول الكلمة دولة